وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة ولما به بعد الشتات وأمن به بعد الخوف وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين متصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليم كثيرا ونسأل الله أن يجعلنا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة بزمرته أسأل الله أن يجعل اجتماعنا في بيت من بيوت الله اجتماعا مرحومة وأن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله في من عنده اللهم اجعل اجتماعنا هذا عندك قربة نرجو بها النجاة يا رب العالمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا قربة نتوسل بها إليك أن تفرج همومنا وتقضي ديوننا وتشفي مرضانا وتقضي حاجاتنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين أيها الأحبة الكرام القرآن تكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مواطنة كثيرة فمعركة بدر ومعركة أحد ومعركة حنين وصلح الحديبية وفتح مكة بل حتى بعض الأمور الخاصة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم يغفلها القرآن بل تحدث وتكلم الله جل وعلا عنها في كتابه الكريم وهذه الآيات التي نزلت نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم تحدثه عن هذه الوقاعة كما قال الله جل وعلا وقرآنا فرقناه يعني جعلناه ينزل مفرقا ينزل على 23 سنة ينزل في أوقات مختلفة بعضها يغطي ويتكلم عن حوادث معينة وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا فجعل الله تعالى هذا القرآن مفرقا يتكلم عن هذه الاحداث فتاتي معركة بدر مثلا فيقول الله جل وعلا عنها واذا اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين ثم قال الله جل وعلا واذا يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم كان في معركه بدر كانت هناك قافلة محملة بالأرزاق والبضائع قادمة من الشام يقودها أبو سفيان وهناك جيش قادم من مكة فوعد الله تعالى المؤمنين إما أن تظفروا بالقافلة وتأخذوها وإما أن تظفروا بهذا الجيش فتنتصروا عليه وذكر الله تعالى هذا وإذ عدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم أنتوا تتمنون أن تكون لكم القافلة لأنها ألف فعير محملة بالبضائع ما في قتال ولا في حرب ولا في جروح ولا في بذل جهد كبير ليس بذل الجيش الذي تقاتلونه وتكلم الله تعالى عن أحد لما وقع على المسلمين ما وقع وحزن كثير منهم كيف يصيبون هذا وقال الله جل وعلا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها. أنتم في أحد استشهد منكم سبعون في بدر قتلنا من المشركين سبعين وأسرنا سبعين فأنتم لما أصابكم ما أصابكم الآن من مقتل سبعين من استشهاد سبعين من أصحابكم نحن في بدر من قبلها قد أعطيناكم سبعين أسيراً وسبعين قتيل من المشركين قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا الآيات وتكلم الله جل وعلا عن الخندق يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وتكلم الله تعالى عن حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كترتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاق عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين إلى غير ذلك بل هناك قضايا خاصة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم تحدث القرآن عنها حتى قالت عائشة رضي الله عنها لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم وتخفي في نفسك ما الله مبديه هذا كان زيد رضي الله تعالى عن ابن حارثة كان ربيبا عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصلاة والسلام قبل أن يحرم التبني قد تبناه كانوا في الجاهلية يتبنون فجاء الإسلام وحرم التبني وقال ادعوهم لآبائهم فواقصت عند الله فتزوج زيد لما كبر من زينب بنت جحش رضي الله عنها فوقع بينهما مشاكل وجاء زيد يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في طلاقها فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن زينب امرأة صالحة حتى إنه عليه الصلاة والسلام لما تزوجها بعد ذلك كان يقول لزوجاته كان يقول لهن أول كن لحوقا بي أطول يدا تقول عائشة فكنا نتطاول الأيدي كل واحدة تقف جنب الثانية تقول من أطول أنا يدي ولا يدك تقول فماتت زينب أول واحدة بعد النبي صلى الله عليه وسلم تقول فعلمنا أنه قصد ليس الطول الحسي وإنما أكثر كن صدقه وكانت زينب تشتغل بيدها وتغزل فإذا جمعت المال فصدقت به فكان النبي صلى الله عليه وسلم معجبا بهذه المرأة الصالحة فهو في نفسه يعني زينب المفترض أن تكون عند رجل يكرمها فكان قد جعل في نفسه وزيد يقول ما رأيك أطلقها قل ما أطلقها قد جعل صلى في نفسه أنه إن طلقتها يا زيد لن أدعه تزوجها أي واحد سأتزوجها أنا فقال الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله وحقه أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطنًا زوجناك بل حتى لما وقعت مشكلة أسرية في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تكلم القرآن عنها قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات من كل أجرا عظيما نحن اليوم سنتكلم عن آيات ستتكلم عن حادثة من أعظم الحوادث في تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم حادثة غيرت مجرى تاريخ المسلمين في حياة عليه الصلاة والسلام هذه الحادثة إذا أردت أن تؤلخ للإسلام تقول ما قبل هذه الحادثة وما بعد هذه الحادثة هذه الحادثة سماها الله تعالى فتحا مع أن المسلمين لم يروا فتحا في وقتها بين أيديهم الآيات إنا فتحنا لك فتحا مبينة الصحيح أنها لا تتكلم عن فتح مكة لا هي تتكلم عن حادثة أخرى وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه قبل أن يتم فتح مكة هذه الحادثة بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحت شجرة بيعة سميت ببيعة الموت ما هي بيعة الموت وما هي قصة الرؤية التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تقع هذه الحادثة له من هم الذين قال الله تعالى فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة من هم وكم عددهم ومن الذي تخلف عن هذه البيعة وما سببها وما قصة الرؤية التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تحدث هذه البيعة تعالوا نتكلم عن هذه الآيات بشيء من التفصيل خلال هذه الساعة التي معنا بعد انتهاء أحد ثم الخندق وقبلها بدر وما وقع في الخندق من إرسال الله جل وعلا جنودا على المشركين فطردتهم عن المدينة وحدث ما حدث وصارت قريش تحدث أنفسها بغزو المدينة لكنها تذكر ما وقع لها في الخندق فتنكل عن ذلك فالصحابة قلوبهم معنق بمكة وقعت حادثة الخندق في السنة الرابعة وانتهت ورأى الصحابة محل بالمشركين من التفرق ومن الخزي والطرد عن المدينة فبدأوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمروا وبشرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى رؤيا في المنام أنهم يعتمرون ففرحوا لأنهم يعلمون أن رؤى الأنبياء حق ما دام النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤية أننا نعتمر معناس سنعتمر ففرحوا أن الموضوع سيتم وأنه جاء فيه وحي فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجهزوا فتسابق الصحابة رضي الله عنهم إلى بيوتهم قلوبهم معلقة بمكة من جهتين من جهة العمرة ومن جهة أن عدداً منهم من المهاجرين مكة هي موطنهم الأصلي وفيها بيوتهم ومنازلهم الأولى نقل فؤادك حيث, حيث شئت من الهوى ما الحب إلا الحبيب الأولي فالإنسان يحن دائماً إلى أول منزل نزل فيه فتجهز الصحابة رضي الله عنه وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام نحن سنخرج إلى عمره ما هو القتال وبالتالي لا تأخذوا معكم أسلحة طيب كل واحد أخذ معه ما يسمى بسلاح الراكم سيف قل ما أخذ معه خنجر تدري أسرع الطريق قد يعرض لهم قطع طريق لصوص يعرض لهم وحش يعرض لهم شيء فالواحد يحتاج أن يكون معه سلاح يدافع عن نفسه لكن ما أخذوا معهم أسلحة لاجل القتال وخرج 1400 صحابي لابسين الإحرام وبعضهم معه الهدي النبي عليه الصلاة والسلام من شدة فرحته بالعمرة أخذ معه سبعين بدنه سبعين جمل أخذها لاجل أن ينحرها في مكة ويوزع لحمها صدقة عليه الصلاة والسلام وجعل على هذا الهدي جعل عليه علامة أن الهدي هذا لا يركب ولا يباع ولا يهدى ولا يوهب إنما هذا يساق حتى يقف عند الكعبة ثم ينحر تقربا إلى الله ويتصدق بلحمة أخذوا معهم الهدف ومضوا متوجهين إلى مكة أول ما خرجوا من المدينة أقبل عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إنك تأتي قوما بينك وبينهم حرب صحيح نحن خارجون لاجل عمره لكن يا رسول الله أنا ما أمن قريش يعني إيه ما الذي يمنع أن نأخذ معنا سلاحنا إن وقع حرب فنحن مستعدون لها وإن لم يقع حرب واعتمرنا فما يضرنا أن نحمل السلاح معنا على الجمال فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم رأيه ووقف بعدما طلع من المدينة ووقف وبعث إلى المدينة أن الحقون بالأسلحة فرجع الصحابة واخذوا معهم ما يأخذه الإنسان عند القتال يأخذون معهم الدروع مثل القميص الذي يلبس ابن حديث يأخذون معهم السهام والرماح وما شابه ذلك من التي يستعملونها عادة في الحروب وعندما تلتحم الجيوش وخرج صلى الله عليه وسلم متوجها إلى مكة لبيك اللهم لبيك والصحابة يلبون بتلبية حرموا منها منذ سنين وهم اليوم يلبون بها قد تعلقت قلوبهم بهذا البيت العظيم سمعت قريش أن المسلمين قد خرتوا فاستشار بعضهم بعضا ومباشرة أرسلوا إلى الأحابيش وهي قبائل حول مكة وقالوا تعالوا هذا محمد يريد أن يغزو الكعبة وأن يهدمها وصوروا لهم ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير صحيح لكن أرادوا أن يستثيروا الناس فأقبل هؤلاء دافعون عن الحرب ثم أرسلت إلى ثقيف في الطايف قالوا تعالوا دافعوا عن مكة عن البيت الذي تعظمه العرب ترى محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه قادمون الآن لأجل أن يهدموه ويفعلوا فأقبلت ثقيف وأقبلت الأحابيش وجعل العرب يجتمعون حتى جمعت قريش ثمانية مقاتل وأقبلوا ووقفوا للنبي صلى الله عليه وسلم على حدود مكة حتى لا يدخلها ثم جهزوا, جهزوا خالد بن الوليد رضي الله عنه قبل أن يدخل في الإسلام وخالد بطل سبب الهزيمة التي وقعت في أحد أن الرمات الذين كانوا على جبل الرمات يرمون المشركين في البداية وهرب المشركون في أول المعركة فلما رأى الرمات أن المشركين يهربون جعلوا ينزلون حتى لم يبقى من الخمسين راميا إلا أربعة فخالد بالوليد لما رأى هذا الجبل أن الرمات الذين عليه نزلوا أخذ معه مباشرة مئة فارس على خيولهم وصعدوا الجبل وقتلوا الأربع وصاروا هم يرمون المسلمين استعملوا نفس الخطة خالد ما هو برجل سهل خالد حضر مئة معركة لم يهزم في معركة واحدة منها تسعون معركة مرت محجلة من بعد عشر بنان الفتح يحصيها وخالد في سبيل الله مشعلها وخالد في سبيل الله مذكيها خالد ما هو برج العادي فاختارته قريش قال يا خالد بن الوليد خذ معك فئة من المقاتلين واذهب استقبل محمدا في الطريق حتى ما يصل إلينا فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة وأقبل من الطريق المعتاد الطريق المعتاد الذي يمر بالتنعيم حتى يأتي ويدخل إلى الكعبة ويعتمر مثل الناس بل إنه صلى الله عليه وسلم لأنه ما جاء يحارب اختار التوقيت المناسب اختار الأشهر الحرم أشهر الحرم اللي هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب اختارها لأجل أن قريش بل كل العرب يمنعون الحرب فيها والقتال فقال أنا آتي كما يأتي غيري وأعتمر في شهر حرام أصلاً ممنوع أن واحد يرفع السلاح فيه وأنتهي من عمره وأرجع لكن قريشاً ما تعظم ذلك ما تعظم هذه الأشهر إلا إذا كان في مفلحتها فالنبي صلى الله عليه وسلم أقبل فلما علم أن خالداً يرصده عند مدخل التنعيم غير صلى الله عليه وسلم الوجهة ما يريد يقاتل يريد نعتمر ونطلع لماذا تمنعون بينما أنتم تأذنون لكل أحد؟ لو جاء واحد من أقاصي الدنيا أذنوا له إلا أنتم يا المسلمين ممنوع أن تأتوا إلى مكة ليش فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يريد يقاتل قريش فانحرف صلى الله عليه وسلم عن طريقه الذي كان يثير عليه جهة التنعيم إلى طريق آخر وأقبل صلى الله عليه وسلم من جهة الحديبية اللي اليوم فيها الشميسي وأنجاي من جده إلى مكة وأقبل صلوات ربي وسلامه عليه ف إذا قريش قد غيرت مكانه وجاءت لاجل أن تصده وأقبل بديل ابن ورقاء بعثته قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء قال بديل للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إلى أين أنت ذاهب؟ قال إني ذاهب إلى مكة أبعتمر كما يعتمر غيري وهذه الإبل ترونها الآن البدن عليها شعار الهدي نحن ما جئنا حتى نقاتل فقال هذه قريش قد لبست جلود لبس النمور معهم العوذ المطافيل وأخذوا أطفالهم ونساءهم معهم فعلا طلعوهم من مكة حتى ليقاتل يقاتل صح لأن زوجته وأبنائه وراءه ما يقول يعني أنا سأهرب إلى بيتي وفي زوجتي وعيالي لا أنا خرجت زوجتي وعيالي معي من شدة حماسهم للقتال قال هذه قريش قد خرجت معهم العوذ المطافيل نساؤهم واطفالهم يقسمون ان تدخلها عليهم عنوة ابدا والله ما تدخل مكة وقال عليه الصلاة والسلام ويح قريش ويح قريش قد وهنتهم الحرب الى متت حربون خلاص قد وهنتهم الحرب ويح قريش افلأ يخلون بيني وبين الناس أنا حتى دعوة ما أقدر أعمل دعوة وفعلا كان النبي صلى الله عليه وسلم لو يرسل واحد بس داعية إلى نجد أو يرسله داعية إلى اليمن ولا إلى الشام مباشرك وليش تطلع وتقاتله عاملين حصار على المدينة بل حتى لما جاء بعض الشعراء لأجل أن يدخل إلى المدينة يعني راجيا أن يعني يدخل في الإسلام ويقبل على الإسلام وإذا قريش تقف أمامه وتمنعه لا تكاد تجعل أحدا يصل إلى المدينة فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني ويح قريش ما يتركوني اتركوني أدعو الناس خلاص أنا لن أتدخل فيكم أنا أدعو الناس إلى قال ابو جيل بن ورقاء والله لا يمكنونك من هذا والله لا تدخل مكة عنوة ثم ذهب ابو بن ورقاء وقف النبي صلى الله عليه وسلم واستشار أصحابه ما رأيكم نحن الآن تلقينا تهديدا ممنوع ندخل مكة ونحن مثل ما ترون نحن أقبلنا محرمين علينا حرام ونلبي لبيك اللهم لبيك وهذه المعنى هدي ننحره تقربا إلى الله تعالى في مكة ما رأيكم فقام قريش فقام أبو بكر قال يا رسول الله انضي في طريقك فمن صدنا عن البيت قاتلناه نحن 1400 رجل بسلاحنا نحن بنمشي حتى نصل الكعبة اللي بيقف في هذا الطريق نقاتل حتى نصل وقام المقداد وقال كلاما قريبا من هذا يا رسول الله نحن لن نبدأ أحد بكثال لكن نحن جئنا عمره عمره جئنا نلبي نلبي مثل ما يلبي غيرنا ويأتي ويعتمر نحن مثله يا رسول الله نمشي على نفس الطريق اللي بيقف أمامنا في هذا الطريق نقاتل اللي عن يمين ويسار ما يتدخل فينا لن نعتدي عليه لكن يا رسول الله لا توقف امشي عاز من النبي صلى الله عليه وسلم مكمل طريقه لأن بوديل بن ورقاء جاء وهو لسه ما بعد وصل لحديبية طلعنا في نصف الطريق كانت قريش قد أرسلته رجع بوديل بن ورقاء إلى قريش قالوا ها ما عندك يا بوديل أنت ذهبت وضربت الطريق في الصحرى حتى قابلته ورجعت ما عندك قال هل تريدون أن تسمعوا مني ماذا قال محمد صلى الله عليه وسلم فقال عكرمة بن أبي جهل لا نريد أن نسمع شيئا ولا تبلغنا ما أخبرك به ولكن أخبره عنا أنه لا يدخلها عنوة أبدا وأن دون ذلك سحق رقابنا قال طيب اسمعوا ماذا قال قال لا نريد أن نسمع فقال عروه بن مسعود الثقف وكان رجلا عاقلا جاي من ثقيف بقومه يداف عن الكعبة قال والله ما رأيتك اليوم عجبا قط قال الرجل يجيكم يقول عندي أخبار لكم عن, عن الجيش اللي قادم عن عدوكم اللي تعادونه وتقولوا لا أريد أن نسمع ما يضركم أن تسمعوا فسكت عكرمة وأخبرهم بوديل بن ورقاء قال يا جماعة الرجل يقول أنا ما جئت حتى وقاتل انا نيتي صالحة نجأت اعتمر وفعلا انا اراه لابس احرامه واصحابه بحرامه ومعهم هدي اشكالهم ناس معتمرين يعني قال عكري ما هو قريش هم في ثمانية الان قالوا والله ما يدخلون علينا ابدا سكت بوديل وجلس خلاصة اللي عليه بلغتكم النبي عليه الصلاة والسلام ظل يمشي وناوي يدخل الحرم اللي بيصدني بقاتله ما عندي كلام فلما كاد أن يدخل منطقة الحرم اللي هي الحديدية هو يمشي بناقته والناس وراءه لبيك اللهم لبيك, لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ماشيين بيعتمرون واللي بيقف أمامنا بالقاسلة لكن لن نبتدي أحدا بقتال في هذه الاثناء لما كادوا أن يدخلوا حدود الحرم جل بركة القصواء ناقة النبي عليه الصلاة والسلام عجيب فجأة وجرت العادة أن الناقة والجمل لا يبرك إلا إذا صاحبه يعني أراد ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم بركت الناقة ضربها برجله تقوم ما قامت اضربها بالعصى ما قامت يقبل بعض الصحابة يمسك الخطام بقومها ما قامت فقال الناس خلأت القصوى خلأت يعني عفت قال النبي عليه الصلاة والسلام والله ما خلأت القصوى لا والله ما عافت هذه ناقتي واعرفها والله ما خلأت القصوى وما ذلك لها بخلق هذه ناقة مدربة ذلول تسير كما أريد والله ما خلأت القصوى وما ذلك لها بخلق ولكن حبثها حابس الفيل في الأبرهة لما أقبل ليهدم الكعبة فأراد أن يدخل منطقة الحرم برك الفيل على الأرض الجند اللي مع أبرهة الذي جاء ليهدم الكعبة يريدون أن يقوم الفيل يضربوه يضعون تحته النار ما يقوم فإذا أمسكوا يعني كانوا قد ربطوا عنقه أو ربطوا خرطومه بشيء إذا لفوه جهة اليمن قام بيمشي بيرجع وإذا لفوه إلى جهة مكة بركه حتى أرسل الله عليهم طيراً أبابيل القصة المعروفة فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أن بروك القصوى ما هو باختيارها لا في شيء رباني جعلها تبرك هذا وحي ثم قال والله لا ينشدوني ما يعرضون عليه خطة يعظمون فيها البيت إلا أجبتهم إليها يقول والله ما يعرضون عليه اي خطة اي صلح اي اتفاق فيه تعظيم للكعبة حتى لو فيه ظلم علي مادام فيه تعظيم للكعبة وحفظ لهيبة الحرم ما يعرضون علي خطة يعظمون فيها البيت الا عطيتهم اياها ثم نزل فوق القصوى خلص هذا مكان يا صحابة ما فيه دخول للحرم صحابة رسول طيب الحرم الان بندخل منطقة الحرم ما بيننا وبين الكعبة إلا مسافة يسيرة ما فيه انزلوا نزلوا ونصبوا الخيام يلتفتون حتى ماء ما في ماء معهم ماء الراكب لكن الناس بيجلسون أيام في هذه الصحراء يحتاجون إلى ماء يحتاجون إلى زاد يحتاجون إلى غير ذلك لكن النبي صلى الله عليه وسلم أجلسهم ثم إنه صلى الله عليه وسلم وكان هذا في أوائل شهر ذي القعدة من السنة السابعة للهجرة ثم إنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يعني يعرف بعض الاخبار التي عند قريش فأخذ يفكر صلى الله عليه وسلم ماذا يرسل الآن إلى قريش وماذا كيف يتخاطب معه فجعل يرسل بعض الصحابة يمين ويسار يريدهم أن يتوب الأخبار أرسل طلحة بن عبيد الله سعيد بن زيد قال لهم انظروا لي بعض الأخبار التي عنده قريش جاءوا نقلوا له قال يا رسول الله ترى الكلام اللي قال ابو جيل بن ورقاء صحيح هاي ثمانية مقاتل جاهزين وخالد بن وليد يا رسول الله معه مئة فارس الرجل ممكن اي لحظة يهجم علينا ونظر واذا خالد سعلا قريب جاي يترقب المسلمين ويبحث عن اللحظة التي يهجم فيها على المسلمين يترقب فعلم صلى الله عليه وسلم ان الان امام حرب وكان خالد عازما أن يهجم عليهم فعلا وقال لأصحابه المائتين فارس أي لحظة تقترحون نهجم عليهم وقال بعضهم انتظر فإنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من أبصارهم ومن أولادهم إذا دخلوا في الصلاة وبدأوا يصلون اهجم فبدأ ينتظر متى بيأتي وقتها الصلاة؟ قيل أنها صلاة المغرب عند الغروب وقيل غير ذلك فأنزل الله تعالى صلاة الخوف وهو أن بعض المسلمين يصلون وبعضهم يحرسون فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصل معه مجموعة والمجموعة الأخرى تحرس يقول خالد فلما رأيت ذلك علمت أن الرجل ممنوع وهو أول وقوع الإسلام في قلبي بدأت أقتنع بالإسلام أن الله تعالى علم ما في قلوبنا فجعلهم يفعلون مثل هذا من شدة الحذر منا لبث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن وهو يستشير أصحابه وهم مصرون رضي الله عنهم على أن يبدأون القتال يا رسول الله ندخل ونقاتل لكن عليه الصلاة والسلام يرى أن ما في مجال للقتال وأني لا بد أن أعظم الكعبة كما يعظمونها هم ونزلوا ثم جعل بعض الصحابة يشتكي الى النبي صلى الله عليه وسلم من العطش قال ما عندك ما تشربون قالوا ما عندنا فقال انظروا هل من بئر قالوا نعم هنا بئر جاف فما تستعمل خلاص فامر احد الصحابة ان يذهب اليها قال وخذ هذا السهم انزل واغرسه في هذه البئر اخذ الصحابة السهم وغرسه في نزل في داخل البئر وغرسه في أرضها تراب وغرسه في أرضها وإذا فيها ماء يسير فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام ماء ونفت فيه ودع الله تعالى وسكب هذا الماء في البئر والصحابي قد غرس هذا السهم في البئر فما كاد الصحابي يصعد إلا وبدأت البئر تمتلئ بالماء دلالة على نبوة صلى الله عليه وسلم ومضت ايام يقول جابر جهش الناس يعني اقبلوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه ركوة فيها ماء إناء فيه ماء فقال عليه الصلاة والسلام ما بالكم ليس مجتمعين كلكم عندي قالوا يا رسول الله ليس في المعسكر ماء الا الذي بين يديك يعني حتى اللي بالبئر انتهى لانهم جلسوا ايام جلسوا عشرين يوم فوضع النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه في هذه الركوة يقول جابر فوالله لقد رأيت الماء ينبع بين يدي رسول بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات يعني بالآيات المعجزات الظاهرات التي تثبت للناس ان هذا نبي يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة قائد يخطط انزلوا في هالمكان واصعدوا من هالمكان لكن برضو لازم تقتنعون انه نبي وبالتالي يظهر له علامات ربوة جديدة يرونها امام عيونه مضت الايام عليه صلى الله عليه وسلم فلاه يدخل مكة ولا قريش تهجم عليه كل واحد يتقي الثاني فنادى النبي صلى الله عليه وسلم خراش بن امية صحابي قال ادخل لي لقريش حاورهم انا اخر من جاء بوديل بن ورقاء قال لي كلمتين وراح بعدين ما رجع اذهب يا خيراش ابن امية ادخل منطقة الحرم واذهب شوف قريش جالسين هناك فاهم معهم دخل خيراش ابن امية على بعيره وبعض قريش مجتمع وبعضهم في مكة غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم فتحدث بعضهم مع بعض ان اقتلوه اقتلوا خيراش فحماه بعضهم وهجم عليه بعضهم حتى ضربوا أرجل جمله ووقع الجمل ينزف بالدم وخراج حماه بعض قرابته ما عندهم لعب هنا فرجع خراج إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير جمله أين جمله؟ قال يا رسول الله عقروا جملي بالسيد وكادوا أن يقتلوني لولا أن بعض أصحابي يا رسول الله من, من أقاربي ومن عصبتي منعني النبي صلى الله عليه وسلم تحية طيب هؤلاء ماذا نفعلوا معهم التفت صلى الله عليه وسلم يبحث في أصحابه لازم أرسل واحد ثاني لأن قريش ما أرسلت ما في أي وسيلة اتصال فقال يا عمر اذهبي لي عمر بطل وشجاع ولو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا آخر لكن مع ذلك عمر لا يفكر فقط في قوة اندفاع أيضا له رأي قال لبيك يا رسول الله قال اذهب يا عمر ادخل مكاه تفاهم معهم تحاور تناكش معهم يا عمر قال يا رسول الله ان امرتني امرا ذهبت لكن يا رسول الله انا لي رأي قال ما رأيك هذا يدلكم يا جماعة ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي الصحابة رجالا بين ايديه ما كان الصحابة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام الواحد مقفل فمه ننفذ ننفذ ممكن نتناقش يا رسول الله يستأذنون ممكن نتحاور ممكن نعطيك رأينا إن كان الأمر من السماء أمر ملزم سمعنا واطعنا ولذلك حتى الحباب بن منذر في معركة بدر لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ونزل في مكان المعركة وجعل البئر بينه وبين المشركين جاء الحباب قال يا رسول الله هذا الموطن الذي نزلت فيه أنت الآن هذا أمر من السماء خلاص سمعنا واطعنا أم هي الحرب والمكيدة والمشورة فقال الله عليه الصلاة والسلام بل هي الحرب والمكيدة والمشورة عندك رأي ثاني؟ قال يا رسول الله نعم نتقدم أكثر ونجعل البئر وراءنا فنحن نشرب كما نريد من البئر لكن أعداءنا ما يشربون فيعطشون ونغلبهم قال النعم الرأي ارتحلوا ارتحلوا وتقدم كذا متر حتى جعل البئر وراءهم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يربي الصحابة على أن يسمع أراءهم أنت كذلك في تربيتك لأولادك تربيتك لغيرهم لا تربيهم على أنهم أجهزة شغل والطفي لا الولد من حقها أنه يدكر رأيه أن يبدي وجهة نظره ولذلك حتى موسى عليه السلام لما أقبل إلى والد الفتاتين في قصة البئر المشهورة فأخبر جعل موسى يتكلم مع الرجل الصالح قالت إخداهما يا أبا تستأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين البنت كونها تتكلم بكل جرأة أمام والدها معناها أن والدها يعطيها وجه يحتلم رأيها وهذا هو الواجب يا جماعة في التربية لا تربي الذين بين يديك على أنهم كالأنعام يسيرون ورائك لا يديرون إلى أين يسيرون أطلب رأيهم حاورهم ناقشهم كذا ولذلك عمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عمر ادخل مكة واأتني بالخبر يقول يا رسول الله انت ان كان امر ملزم سمعنا واطعنا والله لو اموت الان لكن ان كان في مجال للرأي انا عندي وجهة نظر عندي رأي قالها ما رأيك قال يا رسول الله ان رجلا معنا هو اقدر على هذه المهمة المهمة انك واحد يدخل الى قريش يتلطف معهم يتفاهم يقنعهم أننا ندخل ونعتمر بكل هدوء بلاش حرب يا قريش بلاش مشاكل أن تريد كده يا رسول الله أنا ما أصلح أنا رجل صاحب حرب وقتال أنا ما أصلح أتفاهم مع قريش لكن يا رسول الله في واحد محبوب أكثر في قريش وله مكان في قريش وعنده منعه في قريش رجل يا رسول الله قبيلة في قريش اكبر من قبيلتي انا من بني كعب لكن في رجل يا رسول الله قبيلة اكبر في قريش وانت تعرف قال من قال عثمان بن عفان يا رسول الله عثمان بن عفان هذا لو دخل يحترمونه ويجلونه انا يا رسول الله رجل شديد عثمان بن عفان قبيلة اكبر وهو اقدار قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم الرأي اذهب يا عثمان ركب عثمان على جمله ومضى يسير حتى دخل الى مكه مر بقريش اللي في الحوايف وكذا ودخل الى مكه دخل جهه الحرام عند الكعبه وجعل يتنقل بين قريش وكان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى عثمان قال لعثمان اذا دخلت مكه اذهب الى المسلمين المستضعفين صبرهم وأخبرهم أن الله سيجعل لهم فرجا ومخرجا وأن ما نسيناهم وفعلا عثمان دخل وجعل يتنقل بين رؤساء قريش يقنعهم بلاش قتال والله ما جئنا نقاتل شوفوا أنا لابس حرام يا قريش ما جئنا نقاتل ومعنا الهدي وانظروا للناس كلهم محرمين ليش يا قريش أنتم تمنعون الناس بالقوة تمنعوننا وتأذنون لغيرنا وجعل حاول يقنعهم يمين ويسار هم من شدة تلطفهم معه قالوا يا عثمان إن شئت أنت تطوف في البيت أنت محرم وخلص كم من عمرتك طواف وسعي وقصر وارجع ولا حلق كلها ما تأخذ منك وقتاً يسيراً فقال والله لا أطوف بالبيت وصاحبي محبوس عنه النبي صلى الله عليه وسلم يمنع وأنا أدخل وأقول والله أنا أصير أحسن منك أنا عملت عمرتي وأنت ما عملت developed والله حالك حال عليه الصلاة والسلام والله لا أطوفي بالبيت وصاحبي محبوس عاني والله ما أفعلها حتى أن الصحابة قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله لعل عثمان سيطوف بالبيت هم قلوبه معلق به القعبة يا رسول الله لعل عثمان سيطوف بالبيت قال لا يفعلها عثمان عثمان أنا عارفه لا يمكن يطوف بالبيت ونحن جالسون هنا في البر ممنوعين من الكعبة لبث عثمان عندهم الى الليل قالوا له يا عثمان بت عندنا لا صعب ترجع في هذا الظلام قال حسنا لأن عثمان لا يزال يريد يرى المسلمين من غد جاء من الغد والسيقظ الصباح وجعل يطوف على المسلمين ثم جعل يحاول في قريش مرة ثانية طبعا النبي صلى الله عليه وسلم الآن ما يدري ما الذي حصل معك يا عثمان لا فيه اتصالات ولا رسائل ولا بريد بينه وبينه وبالتالي ما يدري ما الذي حصل وأكمل عثمان اليوم الثاني إلى الليل وهو شغال يقنع قريش خلنا نفكر طيب عطنا فرصة وبات عندهم الليلة الثانية واستيقظ اليوم الثالث فلما تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم الثالث أشيع أن قريشاً قتلت عثمان خيانه وجرأه خراش بن أمية تعقرون جمله وكدتم تقتلونه لولا بعض, بعض بني عمه منعوه والآن تسلطون على عثمان إيش الجرأة فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن قريشاً تجرأت على قتل عثمان فيما أشيع حقيقة هو ما قتل لكن أشيع أن عثمان قد قتل لما رأى عليه الصلاة والسلام ذلك أقبل وجلس تحت الشجرة ومد يده قال من يبايع بايع عليش على فتح مكة ولا رسول الله على الإيمان ولا على الإسلام نبايع عليش بالضبط من يبايع على الموت أننا هؤلاء اللي قتلوا عثمان وتجرأوا على الإسلام ويحاربون من سنين ويضيق علينا نقاتلهم حتى نموت يا ننتصر يا, يا, يا نموت من يبايع؟ وجعل الصحابة يأتون ويبايعون صلى الله عليه وسلم وسميت ببيعة الرضوان وذكرها الله جل وعلا فقال لقد رضي الله عن المؤمنين 1400 صحابي إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم يعني من الإيمان فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا فعلا فتح مكة بعدها بسنة ونص فتحا قريبا وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يبايعها الصحابي ويذهب والثاني حتى اكتمل 1400 صحابي وعثمان فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يده على يده الأخرى وقال وهذه عن عثمان يعلم لو عثمان موجود والله يبايعه يد هذه عن عثمان وبايا عصر الله نفسه وكالة عن عثمان رضي الله عنه وتجهز الصحابة بيهجمون على مكة ايش الجرأة نرسل رجلا رسولا يتفاهم معكم الاول تعقلون جمله والثاني تقتلونه ما هالجرأة يا قريش فلما تجهز الصحابة واذا رجل قادم على جمله من بعيد نظروا اليه واذا هو عثمان فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنزال السلاح ما عندك يا عثمان؟ قال يا رسول الله قريش مُسرَّة إنك ما تدخل مكة أبداً وقد بلغت سلامك للمسلمين وفريحوا واستبشروا لكن قريش يا رسول الله ما, ما عندهم استعداد أبداً أن يأذنوا لك بدخول مكة لكن سيرسلون رسلاً خلاص أنا قنعتهم طيب أرسلوا أحد يتفاهم مع قائدنا عليه الصلاة والسلام بدأت الأمور تخف وبدأ فعلت قريش ترسل رجلا وراء رجل من أول الناس الذين أرسلتهم قريش عروه بن مسعود الثقافي وكان عروه أصلا لما جاء بديل بن ورقاء وقال تريدون أن تسمعوا ماذا قال محمد وقال لعكلم بن أبي جهل ما نريد أن نسمع لكن نبئه عنه كذا وكذا كان عروه قال لهم يا جماعة يعني ما يضركم ان تسمعوا ماذا يقول فسمعوا ثم قال لهم عروة طيب هل تتهموني بشيء انتم انا صح لست من قريش انا من ثقيف جاي من الطايف لكن تتهموني اني اريد لكم المصلحة قالوا لا والله انت ابنا ونعرفك قالوا طيب ارسلوني الي انا اتفهم معه بدأت الامور تخط فتوجه عروة بن مسعود الثقافي وهو سيد سيد ثقيف وبعدين ثقيف في الطائف والطائف يعني من كانت من أشهر البلدان ولا تزال وعروة كان لها علاقات بكسرة وقيصر والنجاشي وملك اليمن رجل سيد في قومه وبينه وبينهم علاقات فأقبل عروة إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم من ذكائه القيادي عليه الصلاة والسلام أنه يتعامل مع كل شخص بالأسلوب الذي يصلح له هذا ترى ذكائي يا جماعة أنت الآن لما شخص فرضا بينه وبين ابنه مشكلة وتعلم أن هذا الشخص يحب الفلوس ويعظم المال فجئت وقلت لي يا أخي أنطرت ولدك من البيت وترى قال خل الولد لا أريد أني أراه وهذا الولد أصلا أنا متبرئ منه وكذا فقلت إيه لكن ترى لولدك هذا يقع في جريمة قتل ترى ممكن أن تدفع الدية من فلوسك وترى لو ولدك هذا يصدم أحد بالسيارة ترى ممكن أنت اللي تصلح سيارات الناس فتذكرها بأشياء لأنك تعلم أن يحب المال أتيت له من النقطة اللي تؤثر فيه يقول لك كيف تقولي نعم أنت, أنت ولي أمره والله بك لا يتصرون بك الشرطة ولا المحكمة ولا الأمارة ولا أي جهة ويجرونك ويسحبون من حسابك قال لا لا خلاص أحل المشكلة معك اتصل بالولد خليه يجي ونحل المش لكن لو علمت ان هذا الاب مثلا حريص على وضعه الاجتماعي ولا يحب الفضايح وحريص على سمعته فتقول له طيب ممكن ابنك هذا يعمل عمله ويفشلك ويفشل عيالك ويحرج بناتك والله بكرة ما احد يتزوج منك من بناتك ولا لانك جئت من الطريقة اللي, اللي تؤثر فيه هكذا فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء اليه الآن ثلاثة واربعة من قريش كل واحد تعامل مع التعامل يختلف عن الآخر أقبل عروه بن مسعود الثقافي هذا رجل سيد فنادى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر تعال اجلس ونادى المغيرة ابن شعبة الثقافي قال تعال مغيرة والبس المغيرة الحديد مغفر والدرع والسيف وجعله واقفا وراءه وكان المغيرة بالمناسبة طويلا كان رجلا يعني يعني جسمه كبير ومهيب وجاء واقف بالسيه وأبو بكر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم جال جلست ملوك إذا أنت ملك يا عروة راحنا ملوك بعد جاء عروة جاء عليه ثلثة وإذا حول النبي صلى الله عليه وسلم يحفون به ما يكاد النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أمرا إلا ابتدروا أمره لو يقول أريد ماء عشرة يجبوا الماء بسرعة ما يكاثر عليه السلام يتوضى إلا اقتتلوا على وضوءه أثر الماء عره يشاهد وين هالأمور أنا ما شفتها عند أصحاب كسرة ولا قيصر إيش التعظيم هذا عندكم بعدين جاءوا جلس فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم جمعت أوباش الناس أوباش الناس يعني سقط المتاع من الناس جمعت أوباش الناس وجئت بهم الى بيضتك الى بيضتك الى بلدتك لتفضها يعني لتكسرها والله من اول صيحة يفرون عنك اللي انتم جمعهم أوسوا خزرجوا وناس مسلمين وسلمان الفارسي وهذا كذا والله وهذا حبشي والله يفرون عنك فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم ما رد الوزير يرد فالتفت ابو بكر اليه وسبهوا سبة كانت معروفة عندهم في الجاهلية سبه سيئة جدا لكن كان يستحقها في ذلك الموطن قال له كذا سبه يعني لا لن اذكرها ثم قال نحن نفر عنه كذا وكذا وسبه سبه عظيمة معروة بن مسعود ما هو متعود احد يسبه متعود الناس يقول له ابشر وان شاء الله ومن عيوني واحد يسبني فالتفت قال من هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبو بكر فقال والله لو لا يد لك علي لم أكافئك بها لرددت عليك أنت قد أحسنت إلي في الجاهلية فأنا بتأدب معك لكن هالكلمة اللي أدب بها أبو بكر عروة جعلته بدل ما ينفض ريشه ويقول أصحابك يفرون عينك ومدري إيش صار هذا وجعل يمسك لحية النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد كذا فكلما مد يده بيمسك اللحية المغيرة بن شعبة واقف وراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف فكلما مد يده ضرب المغيرة يده بالسيف يعني لست كفء تلمسيح اللحية النبي صلى الله عليه وسلم واخر يدك احسن لك كان يضربه ليس بحد السيف بجنبه فضرب يده اول مرة وابعدها ونظر اللي يشوف واحد كده حديد فجعل يتكلم يا محمد ارجعوا بلاش مشاكل وما يحتاج ونحن كذا وبعدين اخذته العاطفة ومديده مرة ثانية بلمسلحية النبي صلى الله عليه وسلم فضربها المغيرة مرة ثانية يعني لا من النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام عاج الوضع لانه ما يصلح مع عروه الا هذا الاسلوب ولا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا مغيرة دعه لكن مدام ساكت معناه يقر عليه الصلاة والسلام لأن هذا من القيادة من ذكاء القيادة في هذا ثم تكلم شوي ومد يده الثالثة فتكلم المغيرة أول شيء ضربه بطرف السيف بعدين قال المغيرة والله لئن مددتها رابعة لترجعن إلى قومك بيد واحدة لأضربك بحد السيف أخليك ترجع باليد باليد الثانية تبقى عندنا قال عروة ما افضك واغلظك ايش الاسلوب هذا من هذا يا محمد فقال النبي عليه الصلاة هذا ابن اخيك المغيرة بشعبه الثقفي وانت عروة بن مسعود الثقفي هذا ولد اخيك فقال عروة له قال يا سوءة الدهر وهل غسلت سوءتك الا بالامس ايش قصة هل غسلت في الجاهلية المغيرة بن شعبة بطل من زمان فكانت قريش والعرب عموما كانوا اذا ارادوا ان يسافروا من مكان الى مكان يأخذون معهم حرسا لكن كل قبيلة يدخلونها يأخذون حرس ايضا منها يعني مثلا لو جاء ناس من سقيف من الطائف سيتوجهون مثلاً الى اليمن فرضاً في تجارة فمروا يأخذون حرس من قومهم لكن إذا دخلوا حدود منطقة قريش يستأجرون حرساً من قريش نفسها نفسها يحمونهم حتى يطلعوا من ديارهم بعدين يحاسبونهم مع السلامة يدخلون ديار أخرى يأخذون حرس من عندهم كذا حتى يحمون نفسهم فالمغير بن شعبة مرت قبائل من العرب بالطائف وهم سافرين واخذوا مجموعة حرس من ضمنهم المغيرة فذهبين لليمن فلما انتهوا من منطقة الطائف وحاسبوا الحرس اللي من ثقيب قالوا ارجعوا المغيرة اعجبهم قالوا وانت استمر معنا واحنا راجعين نعطيك جمل كامل بالبضاعة اللي عليه فأجره لك قال طيب ذهب معهم المغيرة وصلوا لليمن وانتهوا من تجارتهم ورجعوا بجموعة جمال مليئة بالبضائع والأموال والمغيرة له جمل واحد منها اجرسي ان يخدمكم طول الطريق واحرسكم فلما كادوا ان يصلوا الى الطائف خلاص ينزل المغيرة وهم يكملوا طريقهم رغب المغيرة ان يأخذ كل المال وكان معه سبعة رجال هؤلاء القافلة فلما جاء بالليل قال لهم المغيرة هل ذقتم خمر طائف قالوا لا والله قالنا اصنع لكم خمر من احسن الخمر قالوا اصنع في الجاهلية كانوا فصانع لهم وجعل يسقيهم حتى سكروا فلما سكروا وناموا مسافرين وناموا اقبل اليهم واحدا واحدا وقتلهم ثم اخذ كل الحملة ودخل بها الى قومه قالوا ما شاء الله يا المغيرة يعني وين, وين اصحابك وين قال خراص اللي حصل كذا وكذا فثارت قبيلة هؤلاء ورفعوا راية القتال ليقاتلوا ثقيفا رئيس ثقيفه عروة بمسعود الثقافي قال يا مغيرة رجع اموالهم وفكنا من مشاكل قال والله ما ارجع شيء تريدون قتال قاتل فدفع عروه بن مسعود دية هؤلاء السبعة كلهم فعروه يقول للمغيرة يقول أنا قبل كم سنة دفعت عنك دية سبعة رجال لا يقتلونك والآن تعاملني هكذا ثم إن عروه بن مسعود رجع إلى قومه ووصل لهم الرسالة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يريدها أن تصل قال يا قوم والله لقد دخلت على كسرى وقيصار والنجاشي وملك اليمان والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد المحمدة آه. هذه الرسالة هي التي يريد صلى الله عليه وسلم يوصلها عروة وقد فعل يا جماعة هذا رجل غير عادي يقول لأصحابه يقول ترى هذا اللي اللي رئيس على قومه هذا ملك وعظيمه ومعها أصحابه يقاتلون دونه انتبهوا يا قريش تتعاملوا مع من لا تظنونه إنسان عادي فبدأ الرعب في قلوبهم فجعلوا يفكرون طيب من نرسل من نرسل فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً آخر اسمه مكرز ابن حفص وكان رجلاً سيئاً يعني أصلاً قريش غلطاني إنهم أرسلوا أساساً لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يصل لأي حل أن حتى أصحابه جالسين بالإحرام الآن عشرين يوم لاحظوا عشرين يوم ما في الأكل قليل الماء قليل أولادهم في المدينة ينتظرونهم وألاحظ بإحرامه يعني أنت لو تجلس بإحرامك وتمنع من الطيب وتمنع من أهلك يعني من الوطأ وتمنع من قص شعرك وقص أظفارك وتمنع من نزع إحرامك وتتأذى بذلك وحد أحيانا يجلس في الحج ثلاث أربع أيام بالإحرام ويتمنى يقول متى أرجع وألبس ثيابي وأتطيب هؤلاء عشرون يوم من الآن على هذا الحال بعدين في صحراء فلما أقبر مكرز من حفص رأى النبي صلى الله عليه وسلم مقبل من بعيد قال هذا رجل غادر يعني هذا ما يستحق نضيع الوقت معه هذا رجل غادر جاء للنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلمتين وصل النبي صلى الله عليه وسلم وصل لقريش ما جئنا الحرب نحن جئنا لأجل أن نعتمر إذا قريش يريدون أن يمادون مدة إذا يبغون يكتبون معنا صلح نحن جاهزين لكنه ما كتب النبي صلى الله عليه وسلم معها شيء ولا أعطاه أي وعد لأنه يدري أنه غادر فرجع مكرز إلى قومه فجعلت قريش ثلثة في الطيب ماذا نفعل؟ قال سيد الأحابيش أرسلوني سيد الأحابيش هذا كان رئيسا على قبائل الأحابيش وهم قوم من العرب كان عندهم تعظيم شديد جدا للكعبة وللحرم ويعني شكل كبير أكبر من بقية العرب يعظمون الكعبة والحرم والهدي وإطعام الحجاج من أيام الجاهلية قال أرسلوني إليه قالوا واذهب يا سيد الأحابيش قريش أيضاً ودها تنتهي فأقبل سيد الأحابيش بعيد لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا رجل من قوم يتألهون يتألهون يعني يحبون التعبد صح أنهم على باطل وجاهلية لكن عندهم تعبد عند الكعبة وتقرب إلى الأصنام وذبح الهدي عند الكعبة قال هذا رجل من قوم يتألهون ابعثوا في وجهه الهدي حركوا الهدي الهدي الابل باركة على الارض قوموا الابل وخلوها تمشي قدامه قام الابل قامت الابل هذه وهذه وهذه كمية كبيرة النبي صلى الله عليه وسلم لوحده مع سبعون فما بارك كم مع الصحابة الباقية رضي الله عنه وجعلت الابل تمشي امامه وعليها العلامات الخاصة بالهدي شحل ينظر كل هذه صدقات للفقرة اللي عند الكعبة وقريش تمنع وصولها للفقرة فلا هي اللي اطعمتهم ولا هي اللي خلت الصدقة تصل اليهم وجعل ينظر والهدي واضح عليه الاجهاد قلة ماء وقلة زرع ومرعى واضح عليه الاجهاد فما كمل طريقة للنبي عليه الصلاة التف مباشرة راجعا الى قريش قال يا قريش ايصد عن بيت الله من جاء معظما له الرسالة اللي يريدها النبي عليه وصلت خلاص وصلها سيد الأحابيش من غير نقاش قال أي عن بيت الله من جاء معظما له فقالت له قريش اجلس إنما أنت أعرابي يعني أنت ما تدري عن السياسة ولا قال والله لا لتدعنه يأتي ويعتمر وينحر الهدي أو لأصيحن بالأحابيش صيحة واحدة ونخرجكم من مكة يعني نطلعكم من قريش ونصبح نحن أهل مكة هل ينحدد من يدخل ومن يخرج خافوا قالوا هذا بعد لا يورطنا الآن يستحرب أهلية عندنا قالوا اجلس لن ترى إلا ما يصرك اجلس حولوا ماذا نفعل فأرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام الوسيط الخامس اللي حل الموضوع او الرابع اللي انتهى الموضوع معه سهيل ابن عمر قالوا يا سهيل روح شوف الموضوع فارسلوا سهيلا الى النبي عليه الصلاة والسلام طلع سهيل من مكة واقبل يعني على بعيره ماشي جهة الحديبي عند الشميسي يعني على طريق جدة فلما رأاه النبي عليه الصلاة والسلام من بعيد يعرف ان هذا الرجل عاقل قال سهل امركم عندما سهيل سهل أمركم وهذا أيضا بالمناسبة ترى من التفاؤل النبي عليه الصلاة والسلام يقول ويعجبني الفأل قالوا وما الفأل قال الكلمة الطيبة يسمعها الرجل أو تقال له يعني الواحد لو طلع الصبح مثلا سمع واحد يقول مثلا يا رابح أحضر كذا ولا يا سهيل أحضر كذا ولا يا جميل افعل كذا ولا أنت رحت مثلا بتخلص لك معاملة في جهة وصار الأخ اللي مثلا يستقبلك مثلا اسمه سهل ولا سهيل ولا مثلا من الأسماء اللي تدعو للفعل فقلت الحمد لله والله إن شاء الله أنا متفائل إن معاملتي بتخلص التفاؤل أمر حسن بالأسماء فرآها النبي صلى الله عليه وسلم قال سهل أمرك جاء سهيل جلس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فهمها النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن جئنا نعتمر يا أخي ليش تمنعونا جئنا نعتمر فقال له سهيل ما في عمره شو قريش ترى ان هالعمرة تحدي ان دخلت الى مكة بالطيب ولا بالقوة قريش ترى ان هذا نوع من كسر الانفهة يعني لن ترضى قريش لكن اتفق انا ويياك ترجعون هذه السنة وتأتون السنة القادمة تعتمرون ما الذي يمنعنا هالسنة قال هالسنة ما في عمرة قريش بتقاتل لكن تعتمرون السنة القادمة قال النبي صلى الله عليه وسلم موافق وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أصلاً يكتب صلحاً بينه وبين قريش طيب نكتب صلح نكتب صلح ما هي بنود الصلح أول شيء مدة هذا الصلح عشر سنوات لا تقاتلنا ولا نقاتلك ممتاز أصلاً يريد عليه الصلاة والسلام أن الأمور تهدأ حتى يبدأ الدعوة في النواحي كلها ويرسل أصحابه للدعوة من غير ما تتعرض لهم قريش ويبدأ الصحابة يشتغلون بالتجارة وغيره قال طيب هذا أول شرط عشر سنوات الشرط الثاني قال سهيل أن من جاءكم من مسلمي مكة واحد دخل في الإسلام وأراد يهاجر إليكم تطردونه لا تستقبلونه في المدينة ولو واحد عندكم من المسلمين ارتد وجاء عندنا في مكة نقبله حرقت الله بالله طيب علاقة المعاملة بالمثل قال لا اللي عندنا يدخل بالاسلام ويأتي إليكم ممنوع تستقبلونا لو نفتح المجال أسلم نصلي عندنا وأجاؤكم لكن ممنوع تستقبلونا لكن أي واحد عندكم يرتد عن الاسلام ويأتي إلينا نستقبله قال عليه الصلاة والسلام موافق ثم بدأوا يكتبون الصلح هذا ما عليه محمد رسول الله عليه больٌ Gottes سهيل بن عمر وكان الذي يكتب هو عليه رضي الله عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم ينقل يملي على علي رضي الله عنهري يكتب فلما كتب عليه محمد رسول الله قال سهيل لو آمن أنك رسول الله ما قاتلناك كيف تكتب محمد رسول الله توقيعي cuántي أمativas قال هل يتقمد souhallah لا لا اكتب اسمك واسم ابيك احنا نتعامل معك عالين انwalker قائد جئت من بلدة اخرى ما انتعامل معك انك نبي اكتب اسمك واسم ابيك قال اياه صلى الله عليه وسلم لكني رسول الله هذا التعريف بي رسول الله لكني رسول الله قال لو امنى بك ما قاتلنك امسخ كلمة رسول الله قال اياه صلى الله عليه يا علي قال رسول الله أصلاً الصحابة لما علم ما في عمره وان اللي بيأتي من المسلمين جدد لا يقبل وأن يعني كادت قلوبهم ان تتفطر وأيضاً، ما نكتب رسول الله الشابت قال علي والله لا أمحوها قال أمحوها يا عل tires رسول الله هذه أمحوها واكتب بدلاً منها ابن عبد الله أمحوها قال, أمحوها، قال والله لا أمحوها قال أمحوها يا علي قال والله لا أفعل فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم فين موضعها قال هذه ما يعرف يقرا عليه الصلاه والسلام ف فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وفي روايه عند البخاري انه الرسول صلى الله كتب بيده ابن عبد الله و ابن حجر لما أراد يوفق بينها وبين قول الله تعالى النبي الأمي ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ونحو من الآيات التي تدل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يكتب قال ابن حجر أصلا الشخص الذي يعرف أن يرسم اسمه فقط كما أن يرسم شجرة يحفظ رسمة اسمه لا يعتبر كاتب لا يعتبر كاتب يعني أنت الآن لو فرضا جئت عند أمك وهي كبيرة في السن ما تعرفتك تكتب واسمها مثلا عائشة قلت يومة اكتب اسمك قالت والله يا ولدي ما يعرف اكتب اسمه قل طيب يلا أنا بحفظك الشكل حفظت هذه أول شيء تعملين نصف دائرة بعدين خطحتها بعدين تحطين خط يومة فوق مثل العمود بعدين تضعين كذا بعدين تحطين ثلاث أسنان بعدين تضعين وحفظتها هذه الصورة كما تحفظها صورة رسم شجرة او ترسم سفينة او ترسم شمسا فصارت ترسم اسمها رسما فقط هل تقول والله الوالدة بشركم متعلمة والوالدة تكتب وتقرأ لا والله لا تكتب ولا تقرأ وليست متعلمة ولا تزال امية لكنها ترسم اسمها كما ترسم الشجرة والنخلة ونحو ذلك يقول ابن حجر هذا اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يعني يكتب إلى الأمصار ويكتب محمد بن عبد الله حفظ الشكل حفظوا الصورة فهو يستطيع أن يقلدها كصورة لكن ما يعرف يكتب كتابة تامة الشاهد أنهم كتبوا هذا الصلح بينهم وأقبل الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما رجع سهيل خلاص معناه نرجع قالوا يا رسول الله ألم تكن تعيدنا أن نعتمر قال نعم قالوا طيب ما اعتمرنا قال هل قلت لكم ان هذه السنة قالوا لا قال انكم معتمرون قالوا الم تكن تحدثنا انك رأيت رؤية ان نأتي البيت ونطوف به قال بلى قالوا طيب رؤياك يعني رؤيا الانبياء كيف كيف ما طفنا ولا, ولا, ولا اعتمرنا قال احدثتكم ان هذه السنة قالوا لا قال انكم آتون فطائفون بالبيت جنس الصحابة ما في عمره بعد هالعشرين يوم فأقبل عمر إلى النبي عليه الصلاة قال يا رسول الله أولسنا بالمسلمين قال بلى قال أوليسوا بالمشركين قال بلى قال أولسنا على الحق وهم على الباطل قال بلى قال فعلى ما نعطي الدنيا في ديننا ليش ما ندخل ونقاتل ونطوف بالكعبة ليش نكون نحن الأقل فقال عليه الصلاة والسلام رسول الله قال بلى قال إني رسول الله ولن يضيعني هذا وحي يا عمر ما هم من عندي فذهب عمر إلى أبي بكر وقال له نفس الكلام ألسنا بالمسلمين أو ليسوا بالمشركين ألسنا على الحق أليسوا على الباطل فعلى من في ديننا قال أليس رسول الله قال بلى قال فالزم غرزة يعني امشي وراءه ولا تخالفه أبدا ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم للأصحابه خلاص نرجع مكة يعني خلاص منعنا من العمراء ماذا نفعل خلاص والانسان اذا منع من العمراء المحصر هذا ينحر هديه إن كان معه بهديوة يقصر او يحلق رأسه ويرجع خلاص ما في عمره فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه امرهم انحروا الهديوة قصروا وحلقوا وجعل يصلى الله عليه وسلم يعطيهم اوامر فهم يلتفتون الى بعض بنفذون لكن ربما يوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل كذا فأمرهم مرة ثانية يلتفت بعضهم إلى بعض نحن عشرين يوم ننتظر في هذا المكان ما في عمره فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة متغير الوجه وكانت معهم قالت ما لأراك متغير الوجه يا رسول الله قال آمرهم فلا يطيعون قالت بما أمرتهم قال أمرتهم أن يحلقوا رؤوسهم وينحروا هديهم خلاص ما في عمره ويخلعوا الرداء والإحرام ويلبسهم ويلابسهم ولمشي وما أطاعوني قالت أتحب أن يفعلوا ذلك قال نعم قالت فخرج أنت ولا تكلم أحدا وادعوا حانق رأسك فليحلقك ثم انحر هديك فإنهم إذا رأوك فعلت ذلك فعلوا فعلا خرج النبي صلى الله عليه وسلم ودعا حالقه فحلقه ثم نحر صلى الله عليه وسلم هديه فأقبر الصحابة يفعلون كفعله عليه الصلاة والسلام أخيرا مضت سنة ونصف ونقض هذا الصلح اللي وقع في هذه الواقعة التي نتحدث عنها كيف نقض خذوا النقض في الدقيقتين التي بقيت معنا لما كتبوا الصلح كان في قبائل حول مكة بعضها مع النبي صلى الله عليه وسلم وفيها مسلمون وبعضها مع قريش وبينهم قتالها القبائل الصغيرة فالآن الرؤوس الكبار اصطلحت فالقبائل الصغيرة قالت طيب نحن ايش موقعنا من العراب فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يدخل معي قالت قبيلة خزاعة نحن معك وكان فيه مسلمون وكفار لكن اكثرهم مسلمين وقالت قبيلة بكر نحن معكم يا قريش قالوا طيب اذا الصلح هذا يمشي عليكم يا خزاعة و بكر عشر سنوات ما فيه قتال خلاص قالوا نعم مضت سنة ونصف وبكر تحدث نفسها تنتقم من خزاعة والله قريش خايفين فجاءت بكر الى قريش قالوا قريش احنا عندنا انتقامات وعندنا ثأر مع خزاعة والآن صار لنا سنة ونص خزاعة ما شاء الله يتاجرون ويشتغلون ويعني أخذوا راحتهم قالت قريش هذا الصلح ماذا نفعل بإن معاهدة فقالت بكر نحن سنقاتل خزاعة قالت قريش لا تورطون يا بكر أنتم إن قاتلتم خزاعة نقضتم العهد بكر يهجم علينا المسلمون فقالت بكر نقاتلهم وأنتم مالكم شغل لكن أمدون بالسلاح فأمدتهم قريش بالسلاح وقالت متى ستهجمون على خزاعة قالوا بالليل قالوا إذا سنرسل معكم رجالا منا ملثمين من قريش يقاتلون معكم خزاعة وخزاعة مع الليل والقتال لن تنتبه إن في ناس قريشيين شاركوا لكن تعطونا من الغنان قالوا نعطيكم وفعلا أقبلت بكر في ظلمة الليل على خزاعة وهجموا وقتلوا فيهم مقتلة عظيمة انطلق رجل منهم اسمه عمر بن سالم هذا بعد سنة ونصف اللي النبي صلى الله عليه وسلم خلال هالسنة ونصف ارسل الوفود وبدأ الناس يدخلون في الاسلام ترى بالمناسبة هالسنة ونصف يا جماعة دخل في الاسلام اعداد ما دخلت خلال عهد الاسلام كله تدري كم اذا كان 1400 صحابي اللي جاءوا فقط عشان العمرة اللي اقبلوا بعد سنة ونصف لفتح مكة عشرة الاف صحابي شوف كيف انتشر الإسلام في هذا السنة ونصف النبي عليه الصلاة والسلام يبيهم يريدهم أن يعطوه فرصة بس أن يدعو الناس بسلم بدون حرب انطلق عمر بن سالم إلى المدينة رجل مذهول رأى قتلا بين يديه وذماء انطلق حتى دخل إلى المدينة وأقبل بفرسه مباشرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه وإلى الآن ما يدري شل اللي حصل عليه الصلاة والسلام وقف رجل مذهول ويعني مكسور من من مما وقع عليهم ورفع صوته وجعل يقول يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلد قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا فانصر رسول الله نصرا أبدا وادعوا عباد الله يأتوا مددا في فيلق كالسيل يجري مزبدا فيهم رسول الله قد تلبدا إن قريشا أخلفتك الموعدا وقتلونا ركعا وسجدا وجعلوا لي في الهجير رصدا وزعموا أن لست تنصر أحدا وهم أدلوا وأقلوا عددا وجعل يستثير النبي عليه الصلاة والسلام بهالشعر قام النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى الرجل من كلامه قال نصرت يا عمر بن سالم نصرت كيف يخنون العهد نصرت يا عمر بن سالم هو لعب يختبون معنا صلح ثم يقتلونكم اذا كان لما شككنا فقط ان عثمان قتل تبايعنا على الموت كيف ينقضون العهد ثم جهز النبي صلى الله عليه وسلم للجيش ومضى ابن الاف مقاتل حتى وقعت قصة فتح مكة التي لعلها تأتي معنا إن شاء الله أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ينفعنا بهذا القرآن العظيم الذي تدبرنا شيئا من آياته اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم اغفر لنا ولي آبائنا وأمهاتنا اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير ومن كان منه مية فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين اللهم اسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا اللهم احفظ اولادنا من المخدرات ومن المسكرات ومن التدخين وجميع الافات اللهم ارزقهم صحبة الاخيار وأعدهم من صحبة الأشرار اللهم احفظ جنودنا على حدودنا اللهم احفظ جنودنا على حدودنا اللهم واصلح ذات بيننا يا رب العالمين اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل أرض من أرضك واجمع كلمتهم على الخير والهدى يا رب العالمين يا أذى الجلال والإكرام يا أحي يا قيوم اللهم اخلي وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم